بِمَا اللَّهِ بلو ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ قَرِيقًا إِلَّا قَرِيقَ جَهَنَّمَ قَالِبِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَذِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُوا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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاه الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتم خير لكم انما الله اله واحد واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المتيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون و نئی کئی بہی ویسٹ یا روح نو ارئی جمییا ملو نیو لو ويزيدهم من فضله و الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم مَّعَذَابًا نُّكْرًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ نُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ مُرْءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ چورت و ہوں ست نئی فل مت لو چر جانونی سار من الذكر مثل حظل سيئين يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أو لكم إلا ما لولا نانی تم ورئی ملو میوہل جی لا تحلوا شا ہران ولا, ولا, ولا, البيت ولا البيت فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم وَلَا تم سوس دو من شنا کو چا وَلَا آلل و چل چا وی ولاؤ دم وی رو ل